كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين لَم جَعل الْ الأرَّكِ فاتَ أَشأَو وَأَبْنواتَ وَجَعلنَ فيِيهَا رَواسَِ شَامِ خاتِمُ وَسطَينَاكُمْ وَأَسقَينَاكُم ف أَفَُاتَا وَإُْهِي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 ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون